<متحدث> <متحدث> <متحدث> <متحدث> <متحدث> <متحدث> صدقنى انا من الاخر البدلك ادلك مش سايبك و I me, اتقلي ده جد عليك من امتا لا كله اللان ده خليك طابق مصدور ده انا عزك زيك في اليوم داستا مليانة الليستا وهو جاي عليك I give you everything.